من فضائل الصحابة رضي الله عنهم شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدوي حافظه الله تعالى والليلة بإذن الله تعالى مع فضائل بعض القبائل على سبيل الاختصار نعم. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فضائل بعض القبائل على سبيل الاختصار فضل بني هاشم قال وعفين فضلا أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضا من قريش فينسحب عليهم فضل قريش الآتي قريبا، وانظر فضاء إلى آل البيت فيما تقدم روى مسلم بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واستفى قريشا من كنانا واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم فضل بني المطلب هو البخاري بسنده عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا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 وروا مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تابع لقريش في الخير والشر <تصفيق> قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان مرد الأمر أمر الخلافة أمر الخلاف والمرد بالخلاف هنا أيضا الخلافة العامة أي الخلافة العظمى حينما يكون للمسلمين إمام واحد تجتمع كلمتهم بكلمته فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ولكن هذا أيضا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أقام الدين يعني لو وجد فاسق وغير قرش صالح او تقي لا يولى القرشي لكونه قرشيا وانما قول صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان هذا على سبيل التغليب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدام في الناس اثنان فإنه لا بد أن يكون هناك من يصلح للخلافة من قريش. أما الحديث الثاني، الناس تبع من قريش في الخير والشر المراد في الخير، أي في الإسلام، وفي الشر، أي في الجاهلية. لما ابن نويرة رحمه الله يقول أنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب، وكانوا أهل حرم الله، وأهل بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم فلما فتحت مكة وأسلمت قريش تبعتهم قبائل العرب على كذلك وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم فالناس تبعوا القريش في الخير والشر أي في الجاهلية وفي الإسلام نعم وروا مسلم بسنده عن جابر بن صمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش ولا يلزم أن يكون هؤلاء الخلفاء متتاليين يعني الخلافة الراشدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة وهذه الخلافة الراشدة انتهت بموت الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أو تقريبا يعني فدل هذا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنى عشر وخليفة ان هذا لا يلزم منه ان يكون هؤلاء الخلفاء بالتتابع انما ممكن يأتي بعد ذلك خليفة ثم يأتي خليفة اخر راشد فلا ينقضي هذا الامر أمر الخلافة الراشدة او الخلافة على منهاج النبوة كما فسره بعض الشراح نعم. وروى البخاري بسنده عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش ان الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث انه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية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 لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجه ما أقام الدين نفس المعنى السابق هذا الأمر أمر الخلافة معاوية رضي الله عنه ينكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكون هناك من يحكم المسلمين من غير القراشيين وهنا معاوية رضي الله عنه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 ورعى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الشأ مسلمهم تابع لمسلمهم وكافرهم تابع لكافرهم مسلمهم تابع لمسلمهم أي في الإسلام الناس تابع لقريش وكافرهم تابع لكافرهم أي في الجاهلية نعم وروى أبو داود طالسه بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإن استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل وهذا يؤكد ما قلناه من قبله ما أقام كتاب الله عز وجل ما أقام كتاب الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعو على من ولي أمر المسلمين فحكم فظلم أو عاهد فغدر أو استرحم فلم يرحم إن هذا هو مفهوم المخالفة يقول فمن فمن لم يفعل أي إذا حكم عدل وإذا عاهد وفى وإذا استرحم ورحم يقول صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا يقبل منه نافلة ولا فريضة نعم ورغب طالسي بسنده عن جوائي بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للكرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم فقيل للزهري بماذاك قال بنبل الرأي وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهين ومزين وأسلم وغفار وأشجع موالي موالية موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله يعني موالية كما قلنا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنصار ليس لهم مولا دون الله ورسوله وهذه القبائل كانت في الجاهلية أكثر القبائل قوة وعدة وعددا فلما أسلموا ثبت لهم بإسلامهم من الشرف ومن العلو المرتبة ما كان لهم من قبل في الجاهلية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه القبائل معا وسيأتي أيضا أحاديث أخرى في فضل هذه القبائل نعم فضل نساء قريش روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده أي نعم هذا الباب فضل نساء قريش النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش قال المهلب إنما يركب الإبل نساء العرب ونساء قريش من العرب فنساء قريش خير نساء العرب يعني من يركب الإبل للنساء نساء العرب طيب قريش جزء من العرب فنساء قريش من العرب ومن سمην فنساء قريش خير نساء العرب يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء العرب صالح نساء قريش لأن اللي بركب الإبل نساء العرب وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما استوجبنا ذلك لماذا كنا خير نساء ركبنا الإبل أو كنا خير نساء العرب الأول حنوهن على أولادهن والثاني مراعتهن لأزواجهن وحفظهن لأموالهم وإنما ذلك لكرم نفوسهن وقلة غائلتهن لمن عاشرهن وطهارتهن من مكابلة الأزواج ومشاحنتهن وفي هذا الحديث جواز مدح الرجل نساء, قريش نساء قومه فهذا الحديث استفاد منه ان المرأة تفضل على غيرها بهاتين الخصلتين الخصلة الاولى حنوها على الولد الصغير حنوها على الولد الصغير والثانية ان تكون راعية لزوجها في ماله في غيابه يعني لا تبذر لا تأخذ ما لزوجها بدون اذنه هكذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش لاجل ذلك ويستفاد من هذا الحديث الحب على نكاح نساء اهل الصلاح نكاح نساء اهل الصلاح والدين وشرف الاباء لان ذلك في العادة يجعل المرأة ترعى زوجها ولا تقتحم ما يسبب له عارا او اثما او مزلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذفر بذال الدين تريبتي ذاك نعم فضل اسلم وغفا روى البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وروى البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم سالمها الله أسلم هذه قبيلة قبيلة أسلم من قصي سالمها الله هذا يحتمل إما أن يكون نعاءا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأسلم أن يسالمها الله ولا يأمر سبحانه وتعالى بحربها أو خبر بأن الله عز وجل سالمها ومنع حربها وأما غفار فيقول غفر الله لها فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين القبيلتين لكونهما أسلمت قديما أسلمت قديما وأسلم دخلت في الإسلام بغير حرب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخلت ولم تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأما غفار قبيلة ابي زر رضي الله عنه فكانت تزن في الجاهلية بصرقة الحاج يعني كانت هذه وصمة عار لقبيلة غفار فاراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ان يمحو هذا العار عن غفار لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لن يتحدث على قبيلة غفار بعدما اسلمت ما يقولوش انك كنت تقطعوا الطريق وكنت تسرقوا الحاج فاراد النبي بذلك صلى الله عليه وسلم ان يمحو عنهم ذلك العار الذي كان لازمهم بسبب سرقتهم للحاج واما عصية فهي احدى القبائل التي قتلت القراء التي قتلت حينما سار النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم قراء يعلمونهم امور الدين فردروا بهم وقتلوهم قتلوا القراء والقراء في عرف العرب في عرف الاسلام الاول هم العلماء يعني هؤلاء كانوا علماء فقتلوهم يوم بئر معونا وأصحاب بئر معونا كما نعلم كان قد نزل فيهم قرآن بلغوا نبيكم أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه وهذا يدل على أن من مات أو قتل غدرا يكون شهيدا كما قال العلماء ان الممل بخاري على هذا بالحديث باب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء فقال العلماء ان كل من قتل غدرا فهو شهيد باذن الله فلما قتلوا القراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم واستمر وموته صلى الله سلم شهرا حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فكان النبي صلى الله سلم يدعو عليهم من اجل ذلك وهنا يقول عصت الله ورسوله نعم وروى مسلم بسنده عن خفاف بن ايماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منعن بني لحيان أو لحيان يعني هي بالكسر وبالفتح ولحيان بطن منه زي بطن من هزيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء للسبب الآنف وهو انهم قتلوا القراء نعم وروى البخاري بسنده عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم ان كان جهينة ومزينة واسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن سعصع فقال رجل خابوا وخسروا فقالهم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن سعصع هذه القبائل التي قلنا ما كانت في الجهلية قبائل ذات شرف وقوة وكان لها منزلة عند العرب لما جاء الإسلام سارعوا بالإسلام ودخلوا فيه فبقي لهم هذا الشرف الذي كان لهم في الجاهلية لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشجع وأشجع داخله في هذه القبائل ومن قبله قريش دخلت في هذه القبائل التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم إن كان جهين ومزين وأسلم وغفار خيرا من بني ثميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان ذلك لإسرعهم بالدخول في الإسلام نعم وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان فضل أهل اليمن روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم هذا الحديث في فضل أهل اليمن نبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتاكم أهل اليمن ومأرقكم أفئدة قال العلماء أي أن غشاء القلب لأحدهم رقيق وإذا كان رقيقا أسرع نفوز الشيء إليه يعني يسرع, يسرع نفوذ الخير أو الخير يدخل هذه القلوب بسهولة فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم برقة قلوبهم ولينها ثم قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان إيمان يمان يعني إيه يعني نسبة إلى اليمن وهذا فيه إشكال ما هو الإشكال ها اصل الإيمان في مكة لان الإيمان خرج من مكة ولذلك العلماء منهم من صرف هذا الحديث عن ظاهره ابو عباد يقول فيه ثلاث اقوال قول الاول ان المراد بقول صلى الله عليه وسلم الامان يمان اراد مكة للمكة من تهامة واتهامة من ارض اليمن هذه واحدة والقول الثاني ان المراد مكة والمدين ان المراد مكة والمدينة ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وقافل من غزوة تبوك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تكون مكة والمدينة بينه وبين اليمن فيشير النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن الى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدين وذلك احنا في الطواف بنقول ان الواحد استلم ركن اليمان رغم ان هو مش من اليمن انما هو جهة اليمن القول الثالث ونسباه ابو عبيد الى كثير من الناس ان المراد باهل اليمن هنا هم الانصار ان المراد باهل اليمن هنا ايه هل ليست صحيحة كما قال ابن الصلاح قال لو جمع طرق الحديث لظهر لهم خطأ هذا التأويل فمثلا الحديث الذي معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اتاكم اهل اليمن من المخاطب الصحابة الصحابة يقول فيهم الانصار ليس كده طيب هيقول للانصار اتاكم الانصار يبقى الكلام مش مزبوط يعني ما يقول اتاكم اهل اليمن بيخاطب الصحابة فيهم الانصار يبقى هنا اتاكم اهل اليمن يبقى هم اهل اليمن بالفعل أهل اليمن بالفعل طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان يمان بقى نقول ان ايمان اهل اليمن قويا ها ايمان اهل اليمن قويا ولما الانسان يكون عنده صفة قوية ويقوم بهذه الصفه خير القيام ممكن ينسب ذلك اليه ينسب ذلك إليه زي ما نقول فلان هو العلم فلان هو العلم بس فلان ده مش هو العلم لما عنده علم قوي ها فهذا هو الصواب إن الحديث ده يجرى على ظاهره وإن الإيمان يماني بمعنى معنى إن أهل الإيمان عنده إن أهل اليمن عندهم قوة إيمان وعندهم أيضا حكمة إلى آخره أما قول صلى الله عليه وسلم والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل قلنا من قبل ان الابل تورث صاحبها الفخر والخيلاء انسى ما يتعامل مع الابل لها طبيعة تجعل صاحبها يأخذ من طباعها حتى يتصف بهذه الصفة الذميمة صفة الخيلاء الكبر واما الاغنام فإنها تورث صاحبها السكينة والوقار نعم وروا البخاري بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا بني تميم قالوا أما, بش أما إذ بشرتنا فاعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل البشرى اذ لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا بني تميم ابشروا بماذا ابشروا بالنجاة من النار هذه بشرى عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالنجاة من النار كان الاولى انهم يقول النبي صلى الله سلم علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبد ربنا كيف نصلي كيف نصوم كيف كذا وكذا يعني يسألون عن امر دينهم الذي به هذه البشارة فلما اغفلوا ذلك وسألوا الدنيا هذا يشعر انهم متهاونون في أمر دينهم وهذا هو الذي جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وأنه صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير لماذا يتغير غضبا فيأخذ منه أن من كان أهمه الدنيا وكان مقبلا عليها فهذا يشعر بقلة علمه وقلة اهتمامه بدينه فلذلك ينبغي أن يجتنب وأن يغضب عليه أما الفريق الثاني أبشر يا بني تميم قال أما إذا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء اليمنيون لم يقولوا كما قال التميميون لم يقولوا اعطنا يا رسول الله او ماذا عددت لنا من امر الدنيا اذ بشرتنا فكانت هذه منقبة لاهل اليمن وسيأتي منقبة لبني تميم يعني بعد قليل سيأتي منقبة لبني تميم نعم وروا البخاري بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمانها هنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبلي من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعته ومدر الإيمانها هنا وأشار بيده إلى اليمن هذه أيضا فضيلة لأهل اليمن فضيلة لأهل اليمن فازالهم وبعد أما قوله صلى الله عليه وسلم والجفاء وغلق القلوب في الفدادين فالفدادون قيل هم المكثرون من الإبل، فدددون إن هم عندهم إبل كثيرة. وقيل هم الجمالون والبقارون أصحاب البقر والحمارون وقيل بل هم الذين تعلو أصواتهم في حرثهم ومواشيهم. يعني هؤلاء هم الفددون. عند أصول أذناب الإبل هذه العباره المرض بها أصواتهم من العالية عند سوق الإبل عندما يسوقون الإبل من حيث يطلعوا قرن الشياطان الشيطان ل لأرنين ولا مانوش أرنين يا محمود لأرنين شفتهم سمعت عنه سمعت عنه مفهوم بيه فكرة كثير أه. كريم في هذا احسنت يا اشرف مع محمود اتفق مع محمود وانت مع مين وسامة الله يعلم يبقى كده يا محمود و... كيف في تعادل كده الوقت اتنين واتنين عزين مرجح محمد عثمان نعم يعني الله اعلم يبقى الله اعلم من ايه ثلاثة يبقى أحسن أحسن من قال الله أعلم من قال الله أعلم فهد أفت قرن الشيطان يعني جانب رأسه مش الأرنين يعني الشيطان مش بقولون زي الخروف ده ذا اللي بيطلع في السينما وفي الكريكتير إنما قرن الشيطان يعني جانب رأسه يعني جانبين طوء إيه رأسه لما الشمس بتطلع الشيطان يحازي الشمس في طلوعها، فلما الشمس ترتفع كأنها بين جانبي رأسه فيقوم بقى اللي بيسجدوا للشمس أما يسجدوا الشيطان لك بيسجدوا لي يفرح بقى أه؟ يفرح بسائل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومدر ربيعة ومدر ديت قبلتان وهنا ربيعه مدر بدل من الفددين بدل من الفددين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغضل والجفاء وغدد القلوب في ربيعه ومدر هذا هو المراد لكنه قال الفددين عند أصول أذناب الإبن من حاسي قد نشفان في ربيعة ومدر وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم محمله الذم ولذلك الأعمال يقولون إيه هذا الكلام دائما يضرب به المثل فيما يذم ولا يحمد يعني عندما تسمع كلمة يطلع أو كذا عند طلوع قرن الشيطان هذا المثل يضرب إيه يضرب لما يذم يعني قرن الشيطان مثل إيه لما يذم لهذا السبب الذي ذكرناه على كل حال هذا الحديث فيه إيه فضيلة لأهل اليمن وفيه مسلبة لهؤلاء الفدادين الذين في ربيعته ومضر والمراد اقتصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان يعني المشرق الشيطان يتسلط عليه أكثر وأكثر نعم بعض بعض العلماء بيحمل كلمة قرن الشيطان على معنى آخر يعني يقول هذا ليس معنى حسي ولكن معنوي يقول قبنا الشيطان دول جمع الشيファ يعني جنوده من الجن والانس اللذان يضلان الناس يبقى هذا ايضا معنى ذكره العلماء لكن حمله على ظاهره أو لا نعم بالدنيا الدنيا نش نشغلوا نشغل بأمور الدنيا ومعاشرتهم لهذه الإبل أورثهم من طبعها الجفاء والغلظة. وروى أحمد بسنده عن عمرو بن عبسة السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عين تُبن حصن بن بدر الفزاري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرص بالخيل منك فقال عيين وأنا أفرص بالرجال منك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواطقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لابس البرودة من أهل نجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة ومأكول حمير خير من آكلها وحضر موت خير من بني الحارث وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما لا الله الملوك الأربعة جمداء ومخوساء ومش إن مين مكسورة فيها ومش رخاء وأضع وأختهم العمردة العمردة العمردة ثم قال أمراني ربي عز وجل أن ألعن كراشا مرتين فلعنتهم وأمرني أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتين ثم قال عصية عفت الله ورسوله غير قيس وجعدة وعصية ثم قال لأسلم وغفار ومزينة وأقلاطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة ثم قال شر قبيلتين في العرب نجران وبني تغلب وأكثر القبائل في الجنة مذحج ومأقول يعني هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا يعني يستعرض الخيل وعنده عيينا ابن حصن ابن بدر الفزاري عيينا ابن حصن ابن بدر الفزاري أظهر الإسلام لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لحق بطليح الأسدي الذي ادعى بالنبوة وارتد عن إسلامه فلما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقع أسيرا في يد خالد بن الوليد فأرسله خالد إلى أبو بكر رضي الله عنه حبسه أبو بكر رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله إني كأني أنظر إلى الغلمان ينخسونه بالجريد وهو مقيد ويقولون له أي عدو الله كفرت بعد إيمانك فيقول والله ما كنت آمنت يعني في هذه الحالة هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا يعني أظهر الإيمان لكنه لم يؤمن بعد ذلك عرض عليها أو بكر رضي الله عنه الإسلام رغبوا فيه فأسلم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعينه أنا أفرس بالخيل منك يعني اعلم وأضرب الخيل منك. فقال عينه وأنا أفرس بالرجال منك. طبعا هذا ما يقوله واحد النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي ابدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة يقول لهم أي يوم من هذا. أهلو الله أعلم هم وفي اليوم يمنح أي بلد هذه أهلو الله أعلم يخاف يخاف أن هم يفتئوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه جرأة منهم وجرأة ليست في محلها يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفرص برجال منك النبي صلى الله عليه وسلم قال له وكيف ذاك قال له خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواطقهم جاعلين رمحهم على مناسج خيولهم المناسج جمع منسج بكسر الميم. والمنسج للفرس كالكاهل للانسان معي احمد طيب ايه الكاهل للانسان اين كاهل للانسان تخافش ها ها كعب لا كريم الرابة لا ها مين عارف احمد اشرف ها محمد ها عرفته سعد الكاهل اقودنا اللي هو بين العنق والمنكب يعني الحته اللي هي... ايه لا مش ها في النص هنا no? نو هو الكاهل الانسان شو لك وحمل على كاهله او اخذ على كاهله ان ده اللي بتيجي بتيجي تشيل فين تحط هنا فالنمسج للفرس كالكاهل للانسان ها فهو يقول ايه فين اه جاء علينا رمحهم على مناسج خيولهم يعني انت بتصور الفرس كده اهو قدماه او, أو يداه واللي بين الحطة اللي فوق دي هو الكاهل فهو هو حط الرمحة الرمح بتاعه يعني يعني الابا اللابس البرود يعني هو بيصف اقوام من اهل نجد الابا دول ايه اهل نجد واهل نجد دول اهل ايه مشرق ما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت التكذيب كما قلنا قد يطلق على الخطأ بدلا ما تقول له, له اخطاط تقول له كذبت غلا موجود في أحاديث كثيرة وفي كلام العرب كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفهمه قال له بل خير الرجال شو باء أنت ألقى صلى الله عليه وسلم قال له بقى ايه كلام كثير جدا، ها يدل على فراسة النبي صلى الله فرصة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال وبغير الرجال صلى الله عليه وسلم. قال له كذبت بل خير الرجال رجال اهل اليمن الفضيل الاهل اليمن والايمان يمان الى لخم وجذام وعاملة كلها قبائل من قبائل العرب من قبائل اليمن ومأكول حمير خير من اكلها حمير دي ايضا قبل ايه يمنية قول صلى الله عليه وسلم ومأكول حمير يعني اموات حمير الذين أكلتهم الأرض خير من آكلها أي خير من أحيائها وحضر موت خير من بني حارث وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما الحارثان المربهما هنا حضر موت وبن الحارث ولا قيل لهم الحارثان تغليبا ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم الله الملوك الأربعة فذكرها ثم قال أمرني ربي عز وجل إلى آخره وكلها مفهومة لا تحتاج إلى شرح نعم. فضل طيء روا مسلم بسند فضل طيء فضل طيء نعم روا مسلم بسنده عن عدي بن حاتم قال. أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيّدت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طين جئ جئت جئت جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يعني طين هذه أيضا قبيلة من قبائل العرب. ومأخوزة من الطاقة طيق مأخوزة من ايه من الطاقة وهي الابعاد في المرعة كانت منازلهم في بداية الامر باليمن فخرجوا منها وانتشروا في البلاد وكانوا اصحاب رياسة في العرب ولهم وجود بالعراق والشام ومصر وغيرها الى اليوم اما قول عمر رضي الله عنه بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه اصحابه اي سرتهم وافرحتهم الانسان لما يفرح يبيض وجهه نعم قال فضل دوس روى البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء التفيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دوسا قد هلك عصت وآبت فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم اللهم اهد دوسا وات بهم نعم فضل بني تميم روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل هذا فضل بني تميم الذين لم يقبلوا البشرة وبنو تميم هم بني تميم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب وهم رهطوا طلحة من عباد الله احد العشرة المبشرين بالجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم اشد امتي على الدجال وهذا دليل على ايمانهم ولما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قومنا فنسباهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذه الجارية أعطقيها فإنها من ولد إسماعيل نعم يعني كتاب فضائل الصحابة أو شكاه أن ينتهي فماذا تقترحون بعدهم المؤلف حفظه الله له كتاب آخر اسمه الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم هذا عرض العرض الثاني كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي ها حد أمده عرض الثالث نعم نعم نعم مش ها احنا عايزين نزود البخاري لا هو النص يعني يعني لا لا <تصفيق> لا ماشي هم شمال نعم فتان بتاع الفتر انت ها شمال طيب يبقى ان شاء الله نجيب صحيح الشمال للشيخ الالباني رحمه الله لا لا لا مش غالة لا لا لا تتصل وشوف لا لا في طبعة شوف كده طيب نشوف نشوف بس نشوف هنشوف هنشوف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم